مؤسسة أجناد للإنتاج الإعلامي تقدم شريعتنا المنارات والمثال ومشكات الهذايات والكمال هي الحق الذي زاق الداياجي وباء بخزي الكفر المثال ففي اصطاط بها الإيمان يعنو وفي اصطاط بهها جد ضلال حدود الله فيها قد مقيمات سواسية بها انتصف ونال شريعتنا المنارات والمثال ومشكات الهذايات والكمال إي الحق الذي زاق الداياجي وباء بخزيه الكفر المذال وأركان الشريعة راسيات يطاويلها القميء ولا يطال هنا دار الخلافة والمعالي سنام جهادها عال طال شريعة ربنا نور تجل تسمى المكارم والخصان شارعات ربنا يا قوم من جن لمن تاهت مراكبهم وماله زاحت دار الخلافه في جهاد تجند دون ساحتها الرجال ودعات للهدى الصافي ومبات بشرع الله قد صالوا وجالوا بشرع الله قد صالوا وجالوا شارعتنا المنارة والمثال ومشكاة الهدايات والكمال والكمال هي الحق الذي زاقد دايا وصول الدين تزهر بعدا يبسل وقام العمل وانتظم المجال فبادر يا أخي وادفع زكاة بها الأموال تزكر والغلال يضعفها لك المولى ويارب وتستل الضائن والكلال فعض بالنواجد وغنامها فتحت ظلالها تسم الفعال يضعفعَلَك المول ويااب وَوتَسَل الضائن وَكَالالُ فعضُ بالِنَّاج وَغناامها ف تحتضلانهاَا تسمُ الفعَ فعُ الط بالِ النَّجددِ وَغناامُها ف تحتضلَانها تسمُ الفعَ